بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ان انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر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 الروح في هذا اذن ربهم من كل امر سلام هي حتى ما طلع الفجر حتى ما طلع الفجر